بسم الله الرحمن الرحيم ترى باسم ربك الذي خلق خلق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 في فن الصرف يشايخنا العلامة أحمد الحم الحملاوي رحمه الله ورحمة الله واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمن. تحدث المؤلف عن نشأة علم الصرف وتطوره، فقال ارتبط علم الصرف في نشأته بعلم النح. بوسطهما ركنين أساسيين في علوم اللغة العربية وكانت مسائل التصريف تأتي في إطار ما وصف عليه علم النحر يعني إذا كانت مسائل الصرف مختلطة أو مرتبطة مع النحر أينا ده كلام هو على الدين عطية حفظه الله وفضة جهام وكان المقصود منها علاج اللحن الذي ينتاب بنيه الكلمات العربيه انا ذا معلوما ايها الاحبه أن علم الصرف يختلف عن علم النحو فعلم الصرف يهتم ببنية الكلمه لكن علم النحو يهتم باخر الكلمه من ناحية الابناء والاعراب هل الكلمه دي معربه ولا مبنيه طيب مورد هل يفاعل ولا مفعول ولا ما وهكذا لكن علم الصرف يهتم إيه؟ ببنية الكلمة خلاص؟ بنية الكلمة هذه هل كلها حروف أصلية ولا في زائد هل فيها تقديم ولا فيها تأخير هل فيها إعلال ولا فيها إبدال وهكذا ولم يحضران تاريخ كتب صرفية متقدمة إلا ما ورد من أسماء من أسماء بعض الكتب من كتاب التصاريف لأبي الحسن محمد بن كيسان المتوفى سنة وتسعين ومائتين من الهجرة النبوية أهم المراحل التي مر بها التأليف علم الصرف مر علم الصرفي بعدة مراحل فكان أول أمره موضوعات لأبحاث معينة قصيرة لم يكن علما قائما بذاته أنا ذات فجمع بينه وبين علم النحو ثم وضعت كتب مستقلة وضعت كتب مستقلة غير أنه مما لا شك فيه أن الفصل بين هذه المراحل فصلا دقيقا أمر يصعب تحقيقه نأتي المرحلة الأولى هذه المرحلة الأولى تبدأ من أبي الأسود الدؤلي إلى عصر الخليب بن أحمد الفراهيدي وسبوي يعني في القرنين الأول والثاني للهجرة كانت أبحاث علم الصرط في تلك المرحلة مختلطة بأبحاث علم النحو يعني في المرحلة الأولى اللي كان فيها من أول أبي الأسود اللي هو من أكابر التابعين وحضر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه المرحلة الثانية تبدأ بتخليص مسائل علم الصرف من النحو في محاولة لجعله علما مستقلا عن النحو والمشهور أن هذه المرحلة بدأت بما صنعه معاذ ابن مسلم الهراء أحد علماء الكوفه سنة سبع وثمانمائة لا وثمانين يعني 187 من هجرة النبري طيب المرحلة الثالثة تبدأ بأبي عثمان المازني تنتوفى سنة 49 200 وتنتهي بأبي الفتح عثمان ابن الجن هذه المرحلة زادت فيها عنائة العلماء بالصرف فخلصت مسائله من النحو أصبح علما مستقلا خلصت في عصر من؟ جني المرحلة الرابعة بلغ علم الصرف في هذه الفترة مبلغا كبيرا في الاستقلال والاقتراب من الكمال وكان ذلك في القرنين السادس والسابع الهجريين ففيهما ظهر طائفة كبيرة من المطولات في علم والمختصرات والشروح والحواش والتعليقات والتقريرات إلى غير ذلك وكانت ناثرية في معظمها نفرية يعني ليست منظومة منظومة في أقلها يعني الذين نظموا في علم الصرف قليل لكن نشرحوا كلام منشور كثير ولم يقتصر التاليسة هذه المحالة على العرب والفرس بل ظارت فيها كتب علمية نافعة لمؤلفين أتراك انتها لا ككتاب من راح والمقصود والأمثال المختلفة كما ظهر في هذه المرحلة كتاب أبنية الأفعال لابن القطاع والواجفة التصريف ابن الأمباري وشافة ابن الحاجب لجمل الدين وكتب أخرى لغيرهم فجزاهم الله خيرا وما زال علماء العربية ويقومون بواجبهم نحو لغتهم مختفين آثار من سبقهم فجاءت كتبهم صرفيه محظة حينا ونحوية صرفيه حين آخر من أهم ما كتب في علم الصرف التصريف للمدني المنصف شرح التصريف لابن جني الملوكي في التصريف لابن جني شافية ابن الحاجب لجمال الدين المنطف في التصريف لابن عصفور في كتب بين النحو والصرف مثل المفصل في العربي الإبن والالفيه والألفية في أكيد ابن مالك يعني هنجد في آخرها يصرف صح ولا لا والتسهيل نثراً لأن مالك ليه نظم اللي هو الألفية وكتاب التسهيل ده نثر والتبصير هو اللي للسليم ماري من علماء القرن الرابع الهجر الآن نريد ان نتحدث عن مؤلف كتاب شذا العط ها صح ولاد ولا هو الشيخ رحمه الله باختصار يعني هو الاستاذ اللغوي الثقه الحافظ الشيخ احمد بن محمد بن احمد الحملاوي نسبة الى منيه حمل من قرى بول بيس احنا بننطقها بل بيس انما هي ايه بول بيس بمدرسه الشرقيه مدريه عن المحافظه يعني وهو عربي خلاص ايش يعني ايه عربي يعني ينما يعني ينسب إلى الدوحة العلوية الكريمة كما صرح بذلك في الكثير من قصائده في ديوانه يعني يعني يقول هو من أشراف خلاص يا أولادي نال الشيخ نال الشيخ إجازة التدريس من دار علوم ما يشجعنا ده سنة كام سنة 1606 من الهجرة النبوية فعين من المدارس التدائي المعارف وبعد مديده اعلن دار العلوم بحاجتها إلى مدرس للعلوم العربية وعقلت لذلك امتحان مسابقه كان الشيخ من أوائل الناجحين فيها فنقل إلى دار العلوم وبعد ذلك نال دار الشهاده العالمية من الأظهر فنال بغيته وكان أول من جمع بين العالمية واجازه تدريس من دار العلوم وعلى اثر ذلك عهدت إليه الجامعه الأزرين في تدريس التاريخ والخطابة ورياضيات لطلابها الشيخ رحمه الله كان شاعرا وقد ألف كثير من الكتب منها شاب في فن الصرف في ظهر الغربية في المعاني والبان والمدية موضع الصفة في سيرة المصطفى فنصر قواعد التأييد في عقائد التوحيد وديوان شعر هذه مؤلفات شيخنا رحمه الله الآن بعد ما عرفنا مقدمة لهذا الكتاب أقول وبالله التوفيق يقول شيخه وقد سميته شذا العرف في فن الصرف والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب فالمقدمة فيما لا بد منه فيه والباب الأول في الفعل والثاني في الاسم والثالث في أحكام تعمهما تع... ناتي المقدمة الشفح تعريف علم الصرف الصرف يقال له التصريف يعني الصرف يقال له ايه التصريف وهو لغه التغيير لغه ايه شيخنا يبقى التصريف اللي هو لغه ايه في لغة العرب يعني اللي هو التغيير قال تعالى وتصريف الرياح ما معنى تغييره؟ والسوده قال التصريف لغه التقليل من حل الى حال انظر كيف نصرف الايات يقلب له ثم هم يصرفون يبقى في شيخنا بيقول إيه لغة معنى إيه؟ لا التصريف يعني مع لغة معنى التغيير صح ولا لا؟ اصطلاحا في معنى عملي وفي معنى علمي. كمان يا شيخنا في معنى إيه؟ عملي ومعنى إيه؟ بولك العملي. تحويل الاصل الواحد الى امثله مختلفة بمعاني مقصوده زي ما انا شايف من ده العملي يبقى بعدين نقول كده اهو نكتب على السبوره يا سيدنا الشيخ احمد علشان ايه الكلام صار يكون مفهوم وصلنا الصرف ها لغه تن. لغة يا اولاد اسمها التغيير وبعدين قلنا هو ايه اصطلاحا يبقى فيه معنى عملي ومعنى ايه علمي نشوف العملي تحويله كتبنا تحويل الاصل الواحد الى الى ايه امثله مختلفه ها لمعان مقصوده ثلاثه على الحبيب احنا عايزين ايه نشرح ثلاثه ان شاء الله يقول كاسم فاعل عندنا اسم فاعل اسم مفعول صيغ مبالغه صح ولا اسم تفضيل تفضيل وجمع الى غير ذلك فنشوف كلمه ضرب يا سيدنا كلمه ضرب ضرب ده مصدر ده الاصل الواحد ده خذ نفس اسم فاعل. خد بارب خد اسم مفعول خد مضروب قل صغنوا بلغة والضرار قل أفعل تضيف فلان أضربوا من فلان فيمتو أن لا طيب قل تثنيا ضاربان قل جمع ضاربون فيمتو أن لا إذن من ناحية العملية تحويل الأصل الواحد الوضرب إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لمعاني إيه أيوة معان إيه يا أولادي لا تحصل إلا بها فكلنا الضرب خلاص اشتقنا من الضرب اسم فاعل اسم الفعل يدل على ذات وحدث اقول فلان ضارب هو الذي قام بالضرب ففلان مضروب هو الذي وقع يعني الضرب ففلان ضراب يعني كثير الايه ايوه فلان اضرب من فلان معناه في شخص ثاني يعني متصل معه في هذا السلسله لكن فلان ده اكثر ضربا من غيره فهمت ولا؟ ان قل ضاربان يدل على ان اثنين اشتركا في الضرب طب معناها جمع اكثر من اثنين صح ولا هذه المعاني المعنى العلمي المعنى العلم ده علم وتبارك الله علم باصول باصول يعرف بها ابنيه الكلمه ها ابنيه يا اولادي الكلمه التي ليست ليست ها باعراض ولا بناء رفع الحديد يا, يا رب علم باصول علم اولاد ايه باصول نشوف العلم حكايه علم باصول ده ناحيه علميه مش ناحيه عمليه مش ناحيه ايه علم الوصول يعرف بها ابنيه الكلمه ابنيه الايه يعني عندك مثلا كلمه ايه قال قال اصلاها يقول يبقى قال اصلاها قولا صح ولا لا يا اولادي شوفه تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف فصارت قال ذا اصل من اصول علم الصرف الواو اذا تحركت وفتح ما قبلها قلبت الفين يبقى قال اصلها قولة باع اصلها بيعه صح ولا لا فهمين تاصلها يبقى علم باصول يعرف بها ابنيه الكلمه ابنيه الايه هذه الكلمه بنيت من قاف واو ولام صح ولا لا طيب القاف الواو لماذا هذه الواو قلبت ألف؟ لعله صرفيه احنا قلناها الان صح ولا لا يبقى هو يبحث عن بنيه الكلمه طب نقول قائل على وزن يا أولادي فاعل قائل أدي فاعل طب هذه الكلمة فيها زيادة صح ولا يبقى هنا هلذية ليست كلها يعني ده مزيدة بحرف صح ولا مزيدة بإيه وهكذا يبقى علم بأصول يعرف بها أمية الكلمة التي ليست هذه الأصول ليست بعراب ولا بناء لعراب البناء داخل فاعل من إيه النحو يبقى هو يريد أن يستخلص يقول علم الصرف غير علم النحو يبقى إذن يا أولادي علم التصريف في معنى عملي وفي معنى علمي المعنى العملي انت تحول الأصل الواحد إلى معاني مختلفة كأسماء الفاعل والمفعول وصير المبلغ وإلى آخره لكن المعنى العلمي تكون عالم بقواعد واصول هذا العلم خلاص عرفنا؟ كلام سالي شخصنا؟ طيب موضوع الألفاظ العربية الألفاظ إيه يعني الكلمات العربية يبقى لا, لا دخلنا باللغة الإنجليزية ولا الفارسيه ولا, ولا قريبا الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والاعلان والأصلة والزيادة يعني مثلا يا لما يقول إيه غافر الذنب غافر على وزن. يبقى غير غافارة يقول أصول على وزن ساحة على الحرف الأول فالكلمة الثاني عين الكلمة الثالث لام الكلمة هذه كلها أصول لكن ما يقول إستغفارة على وزن إيه يبقى الهنزة وسنوة تأزا إيه؟, إيه أو يبقى موضوعه إلى الفاظ العربية من حيث تلك الأحوال الأحوال التي تطرع على دنيا الكلمة هل هالكلمة دي كلها صحيحه صحيحة تبولى فيها حروف عله حروف عله زي قال قال كتب صحن وزي باع طيب هل الكلمه نفسها كل حروفها اصليه ولا فيها زياده زي غفر واستغفر مش كده ولا ويختص بالاسماء المتمكنه الاسماء يا ولادي معنى الاسماء المتمكنه يعني المعربه الاسماء يا شيخنا المتمكنه يعني متمكنه في باب الاسميه فلا يشبه الأفعال فيمنع من, التنو يمنع من التنوين ولا يشبه الحروف يبنى. فالاسم إذا كان متمكنا متمكن في باب الاسمية يبقى منون صح ولا لا ويبقى معرض طيب لأنه إذا لم يكن متمكن أشبه يا أولادي الأفعال طيب وإذا يبنى إذا أشبه الحرف والاسم منه معرب ونماري يشبه من حروفه إذن يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة عرف الأفعال المتصرفة يا في عندنا يا مولانا جامد ومتصرف الجامد زي عسى زي ليس زي نعمة زي بئس هذه أفعال جامدة يعني تلزم صورة واحدة لا تقول ليس لا يجوز. إنما مثلا كان يكون كن وكانك ربك قدير ويكون الرسول عليكم شهيدا قلكون حجارة أو حديد حديدا جسم فعل ايه متصرف شوف جاء اس يجلس اجنت فعل ايه ده متصرف هو عايز الافعال المتصرفه دي فلا يبحث في الاسماء في الافعال الجامده وايضا يبحث في الاسماء المعربة ولا يبحث في الاسماء المبني يعني هذا وهذه والذي لا يبحث فيها هو فيه ولا ويبحث في الاسماء يا ولدي. ايوه المعاربه اللي ما هي خلاص كده أولادي من الذي وضع هذا العلم قال معاذ ابن مسلم الهرا عرفت اسمه يا أولادي وده اديب معمر معنى معمر يعني ايه طال عمره يعني عاش ايه طيب له شعر ده من اهل الكوفه عرف بالهراء لباعه الثياب الهروية من مدينه هراء كان له كتب في النحو ضاعت لو كتب في النحو ايه ضاعت فهمت يا سيدنا شوف احيانا ان ممكن الاولاد يصرطوا في حق ابيه ضاعت الكتب او التلاميذ يضير طيب يبقى احنا اتكلمنا عن ايه يا سيد عن الصرف في اللغة وفي الاصطلاح قلنا في الصلاح ده في علمي وعمل صح ولا و تكلمنا عن موضوعه وعن ما يختص به، إلى وعرفنا من الذي وضعه، مسائله التي يبحثها. خلاص يقول مسائله يعني قضايا التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا. صريحا أو يبرد ضمن. عادي نشوف صريحا او ضبنا دي امولانا ماشي امولانا يعني اذا في صريح وفي ايضاني قول وبيع كما قلت لكم منذ قليل قلبت الوا والياء الافين ليه, ليه؟ ايوان فتحتها واتحرك ما قولنا صح كده طيب ومثال القاعده الثانيه كلمة سيد اصلها سيد بصوا المدنه كلمة سيد دي شوفوا سيد اصلها سيد سيد ود ايه اللي حصل استمعت الوا والياء والسابق منهما هما فقلبت الواوياء وضمت الياء في الياء فصارت ايه ده بيسموه ضمن بيسموه ايه يا ولادي ضمن بعكس الايه الاول ده صريح اي واو او ياء فتحت واو فتح او يعني حتى حركتها وفتح من قدام تقلب صح ولا هو يقول الشيخ المؤلف او المحقق يقول ولعلهم المناسب أن يمثل الضمنية بما ورد من قراءة الكسر في قوله تعالى هذه هذه بضاعتنا صح ولا بضاعتنا ردت إلينا يقول نقلت كسرة الدال إلى الراء كسرة أولا هو أن نقلت كسرة في الدال إلى الراء قبلها بعد توهم سلب ضمه الراء ضمنا ضرورة تسعى الاجتماع حركتين على الحرف الواحد ها؟ فصارت رد دت. ثم ادغم من المستان فصارت تردت ده في كتاب روح المنعاني الألوسي ما شامل أنا ما هو بيقول لك قراءة الكسر يعني في قراءة الكسر هذه بضاعتنا ردت إلينا ردت مش ردت ما فيها مولا قراءة الضم ردت هو بتكلم عن قراءة الإيه؟ الكسر يبقى في قراءة الضم نقرأ هذه بضاعتنا ردت إلينا لا لو... أقول ها ما أنا أقول لحظة هو بيقول نقلت كسرة الدال ها تست هو يقول ها؟ اردتو ارا دي صح كده ولا طيب رادتو را دي هو يقول ما هي يقول بنى قد بنى الفعل مضاعف رد المجهول اه ثم, ثم لحقته تائب التانيث فصارت رو دي دات رو دي دات يعني رو دا شوفوا رو دي دات رو, دي دات رو دي دات يبقى هو يقول ايه رو دات يبقى بنى الفعل مضاعف ردة ردة ده ردة ده بنى المجهول فلما بنهل المجهول صارت ايه روديده صح ولا لا طيب وبعدين جت التانيثه يبقى روديدات ايه اللي حصل يا سيدنا قد نقلت كسرة الدال اللي هي دي الى الراء خلاص نقلها بعد توهم سلب يعني المتكلم توهم انه سلبنا الضمه سلبنا اخذناها ورمناها وراح يجب لنا الكاثرة حطناها ايه ايو صح كده وبعدين فصارت رد رد دد اجتمع عندنا مثلان الاول الساكن والثان المتحرك فحصل اضغام اسام مثلان صغير فصارت ردد ثلاثا لا اهو داد اللي بيسموه التضمين يا مولا ده اللي بيسموه ايه وضع سين طيب ادي معنى قضايا التي تذكر فيها صريحا او ضمنا ما شاء الله وطبعا هو الشيخ وضع كده الكلام ده قال كله واو او ياء تحركت وانفتح ما قد بقى قلبت الياء ونحو عندما اجتمع الواو والياء وسبقت إحنا السكون قلبت الواو ياء واتغمت الياء زي سيدي يبقى اذا الشيخ رح رحمه الله اللي هو الشيخ الحملاوي مثل للقضيه الصريحه بالقاعده الاولى اللي هي كل واو او يا فتحات او اني تحركت فتح ما قد لها صح الظنية اللي احكى سيدي سيدي اصى سيويد صح ولا هو شيخ المحقق قال لا اولى بيه تنجد كرة الكسر ان فيها الظنية دي فيه انه توهمنا انه ضمت حذفت وجبنا كسره الدال ووضعنا مكانها واضغمت الثالث الدال طيب تمام صون اللسان عن الخطا في المفردات يعني ممكن سيدنا الشيخ سيد يقول يعني ايوه خلاص قربنا نقول الشيخ سيد يقول لا. ليه بنتعلم علم الصرف؟ يلهدف منه صون اللسان عن الخطا في المفردات مش في الجمل الجمل ده بالنحو صح ولا لا؟ في المفردات في الكلمه نفسها بين بنت الكلمه نفسها طيب استمداده من كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب حكم الشارع وجوب الكفاية يعني هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقي صح ولا لا طيب خلاص إحنا كده فضلا انتهينا من المقدمة يعني بعد أقلي إن شاء الله يعني ناشح برس وتقسيم الكلمة الله نرزقني والفوز من أقول هذا الله